شَاءَ وَمَا ضَامَثَلٌ أَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ لَقَوْلِ مَنْ الْعَلِيمُ Allah yang menjadikan kamu di bumi dan menjadikan kamu di dalamnya jalan, agar kamu tidak tersesat. Dan Allah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 لتأستو على ظهوره ثم تذكرون إمّا ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقررين وإن إلى ربنا لم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا غَرَّبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِئِمٍ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 تٌ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُّنْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا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 تم عليه آباؤكم، قالوا إن بما أرسلت به كافرون، فانتقمنا منهم، فنظ كيف كان عاقبة المكذبين. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متاعتها أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول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 سُوَمَّتُ وَأَحِدَةَ الَّذِي جَعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَوْهَرُ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 نَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نري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 لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إن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 إنه إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإننا فَلا تَنْتَرُ نَّبْهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ليس بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فعبدوا ذٰلِكَ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلْفَجْرِ ساعة أن تأتيهم بوتتهم وهم لا يشعون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض نعدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأن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 قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون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 في الأرض لا وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء اخفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون